Besmele-i Şerife Duası Bismillahirrahmanirrahim Allahumma, inni as'al Об Эду��esuhu Bismillahirrahmanirrahim الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim ve بتم الله الرحمن الرحيم و بفضل بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim ve بسم الله الرحمن الرحيم و بجلال بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبمنزله بسم الله الرحمن الرحيم وبملائكوتي بسم الله الرحمن الرحيم وبجبروتي بسم الله الرحمن الرحيم وكبريائي بسم الله الرحمن الرحيم وبثناءي بسم الله الرحمن الرحيم وببهاءي بسم الله الرحمن الرحيم وبكرامتي بسم الله الرحمن الرحيم وبسلطاني بسم الله الرحمن الرحيم وببركتي بسم الله الرحمن الرحيم وبعزتي بسم الله الرحمن الرحيم وبقوة بسم الله الرحمن الرحيم وبقدرة بسم الله الرحمن الرحيم